طغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها لنا، فيها فاكهة والنخل ذات لكنام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلام يُجْمَادُ كَذِبًا خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ فَبِأَيِّ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 ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام فبأي آلاء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 يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سيفرغ لكم أيها الثقلان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 لا not perde if 처�isy were immortal... So estos amount of taste are可ww expansion? A Tag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 فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يعرف المجرمون بسيميهم فيؤخذ بالنواصي ولقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمنان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خيف مقام ربه جنتان فبأي آلاء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 بأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاء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 إحساني إلا لإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهم ما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مده فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضّاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان